أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 119. لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك 111. الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل الثوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان 113. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وَاللَّهُ والله عزيز ذو انتقام اللَّهَ إن لَا الله لا يخفى عليه شيء في فِي ولا في السماء يُصَوِّرُكُمْ هو الذي يصوركم في لَا كيف يشاء لا إله العزيز والعزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات 113. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 114. في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 119. ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد